مركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قوات العالم أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بشرفي ومعتقداتي، أقسم بشرفي ومعتقداتي، أقسم بشرفي ومعتقداتي، أقسم أن أكون مخلصا لفلسطين، أقسم أن أكون مخلصا لفلسطين، أقسم أن أكون مخلصا لفلسطين،, أكون مخلصاً لفلسطين. وأن أعمل على تحريرها. وأن أعمل على تحريرها وان أعمل على تحريرها بادلا كل ما أستطيع بادلا كل ما أستطيع بادلا كل ما أستطيع وأقسم بأن لا أبوح بسرية حركة الفد وأقسم بأن لا أبوح بسرية حركة الفد وأقسم بأن لا أبوح بسرية حركة الفد وما أعرف من أمورها وما أعرف من أمورها وما أعرف من امورها هذا قسم حر هذا قسم حر هذا قسم حر والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح القيادة العامة لقوات العاصفة